يقصون عليكم آيات ويُنذئونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكر ربك مهلة القراب ظلّي وأهلها غاقلون